والله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه العزيز ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكذلك قال سبحانه وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وذكر هذا عن ملكة سبع مع شليمان عليه الصلاة والسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين فالقصد أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء وان اختلفت شرائعهم تختلف شرائع الأنبياء لكن عقيدتهم واحدة توحيدهم واحد صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى أبوهم واحد أماتهم. شتى فدين الله واحد سبحانه وانما تختلف الشرائع كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فالشريعه تختلف وهذا يختلف باختلاف الاوقات الازمان وحاجات الناس والحكمه التي يريدها الله سبحانه وتعالى فمثلا في زمن ادم عليه والسلام الاخ يتزوج اختنا ما في الا اخوات فكان يجوز في تلك الشريعه ان يتزوج الاخ واخته في زمن يعقوب على المشهور عليه الصلاة والسلام أنه يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين والمشهور أن يعقوب تزوج ابنتي خاله معا تزوج ليه ثم تزوج رحيل أم يوسف وهما اختان فتزوجهما معا بينما في شريعتنا محرم وأن تجمعوا بين الأختين فلا يجوز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 أنه أي شيء تمسه النار وتأكل أو تشرب منه ثم يعني نسخ هذا الحكم فالقض أن الشرائع تختلف لكن العقيدة واحدة فالدين عند الله الإسلام هو دين جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا قريبا والذي نفس محمد بيله لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فلا بد ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لان محمدا لم يأتي بما يخالف عيسى ولا بما يخالف موسى صلوات رب وسلامه عليهم اجمعين ولذا قال الله جل وعلا وانزلنا اليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاذا الذي نريده مصدقا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 وهو القرآن الكريم الذي لا يته الباطل بين يديه ولا من خلفه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أطبقت الأمة على قبولها وصحتها سنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى إنا ننزل الذكر وإنا له لحافظون وذاك يقول الإمام أبو عبد الله سفيان الثوري لو كذب أحد في المغرب لا اصبح مفضوحا في المشرق كذب بالليل في المغرب يقول يصبح مفضوحا في المشرق هذا في السابق الحين مع هذه الاجهزه وهذا التقنيات الامر أكثر صار في نفس الليله يفضحك لم يكن في نفس اللحظات فالقصد ان هذا الدين محفوظ بماذا بالكتاب الذي لا ياتي الباطل بين يديه بالسنه التي هي الوحي من الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي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 فقال لي اسرائيل كيف تحدث بهذا الحديث يعني عن عباده بن الصامت هذا حديث عمر فقال حدثني جدي ابو اسحق السبيعي فذهب إلى ابي اسحق السبيعيهم في الكوفه الان فذهب الى ابي السبيعي قال انت حدثت بهذا قال نعم قال سمعته من عباده قال لا قال من حدثك به قال حدثني به عبد الله بن عطاء قال وين عبد الله بن عطاء قال في مكه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 رجع مرضا الى الكوفة فقال شعبه افسد شهر علي رحلتي ليس صح هذا الحديث عندي كنت افرح به على التعب هذا اللي تعبته يقول افسد علي شهر رحلتي لان الشهر ضعيف في الحديث فقال افسد علي شهر رحلتي هؤلاء يعني هيئهم الله للدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع احد ان يكذب على الرسول او يدعي عليه شيئا وهؤلاء موجودون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 ويقول العقيلي راوي هذه القصة والقول فيها قول البخاري يعني أنا معه مع البخاري مسألة اجتهاد يعني في بعض الأحاديث ومسلم كذلك لما جمع الحديث كذلك عرضه على أبي زرعة وأبي حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن حتى ثم جاءت الأمة كلها علماء الأمة عالم بعد عالم من ابن الصلاح من ابن كثير من ابن من ابن القيم من حجر السيوط السخاوي وعل العراق وابن رجب وعد ما شئته من علماء الحديث على مر العصور والدهور الى يومنا هذا اجمعوا على قبول ما في الصحيحين لا مجامله للبخاري ولا مجامله لمسلم فهنا اذا الانسان يطمئن لهذه التركه المباركه فإذا فاذا هذه الشريعه معصومه بحيث انها تاتي من الكتاب ومن السنه المحفوظه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إجماع السلف الصالح والإجماع المقبول المتفق عليه هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع الصحابة هو المتفق عليه لأن بعد الصحابة يعني تمصرت الأمصار وخرج لكن وقت الصحابة كان يعني تفرقهم قليل جدا وأكثرهم في المدينة أو جلهم خاصة الكبار الفقهاء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 يعني الان في زماننا هذا اللي فيها التقنيات الحديثه لا يمكن تجمع اقوال العلماء كلهم لأن حتى بعض العلماء بعضهم بعض الناس ما يعرفونهم انهم علماء مو مشهورين في هذه البلاد أو, أو بعضهم متصدر للعلم وليس بعالم وغير ذلك غير طبعا العلماء الذين تضعهم بعض السلطات مثلا يكون ليس بعالم لكنه الدوله تضعه مثلا كذا فالقصد أن الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابه رضي الله عنهم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 ولذلك يعني كان الوضوح يعني ميزة لهذه الشريعة ما فيها اضطراب ما فيها التباس ما فيها تعقيد ما فيها تعارض لأنها من عندي واحد وهو الله سبحانه وتعالى رابعا التوحيد لله بالعبادة والنبي الاتباع ما عندهم تقديس لبشر أبدا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاتباع ولا يعتقدون أن النبي إله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 هذه الشريعة ميزتها أنها التعبد لله والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موافقة الفطرة السليمة موافقة للفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما في شيء بالشرع يخالف الفطرة أبداً. بل موافقة للفطرة يعني حتى أني أذكر أني سألت يعني أحدهم عن حسان بن ثابت. حسان معروف شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر الاسلام فقلت له وهو اديب هذا اللي سألته قلت يقولون او اقرا عنه في بعض الكتب يقول شعر حسان قبل الاسلام كان اقوى منه بعد الاسلام هل هذا صحيح ان شعر حسان قبل الاسلام لان حسان يقول عاش ستين سنة قبل الاسلام وستين سنة بعد الاسلام طيب فيقول شعر حسان قبل الاسلام كان اقوى قال يعني ممكن يقال هذا القول من باب أن أعدم الشعر أكذبه أعدم الشعر أكذبه فالشعراء في الغالب يبالغون كما قال الله تبارك وتعالى متى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني عندهم مبالغات سواء في المدح في الهجاء في الفخر يعني عندهم مبالغات الشعراء معروف وكل ما زادت المبالغة شوف شو شو شو شو. شوف ما شاء الله شل هذا اللي يطلع منه طيب يعني صحيح بعض المبالغات تكون موجودة يعني مرفوضة يعني يبالغون زيادة يعني حتى قال بعضهم لقد أخفت عباد الله كلهم حتى تخافك النطف التي لم تخلقي تخافك النطف التي لم تخلقي والثاني يقول كفى كفى بضعف أنني رجل لولا محادثتي إياك لم ترني يعني نحيف حيل ضعيف مو قاعد أكلف مترا ما تشوفني لأنني نحييه في حيل مبالغه شوي فيقول نعم لأنه كانت مبالغات جاء الإسلام قال لا, لا تقولون الا الصدق ما يجوز فضبط الأمور العرب كان عندهم كرم لكن بغلو يأخذ أكل عياله وياخذ ويكرم يقول لا أبدأ بمن تعول لما جاء الرجل قال نعم صار عندي دينار قال لا ينفقه على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 يقول إن الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول لكنها قد تأتي بما تحاربه العقول لا تأتي لا تأتي بالمستحيل تحيله العقول يعني مستحيل لكن قد تأتي ما تحاربه العقول للعقول قاصرة العق عقولنا الله تبارك وتعالى أعطانا عقولا على قدرنا سبحانه وتعالى يعني الآن أنا عندي قوة أستطيع أحمل هذه لأن شنو؟ اقد عندي قدره في حملها لكن لما تقول لي احمل هذا الكرسي اقول لي حاول بس راح اتعب لكن تقول لي تعال احمل سياره اقول لي لا ما استطيع خلاص اذا كون عندي قدره لا يعني اني اقدر على كل شيء لكن عندي قدره لكن محدوده عندي سمع ايضا محدود هنا ليش مركبين هذا مكبر صوت ليش مركبينه عشان الحريب يسمعونه واللي قاعد بعيد يسمعوا وكذا معناته ان السمع ايضا يحتاج لو على الطبيعي لا ما يسمع جدار يمنع من الصوت خلاص انتهينا اذا نسمع كلنا لكن ايضا السمع ايش محدود والبصر محدود من يشوف السيارات اللي بره مني اللي ظهرنا تشوفونها الجدار منعنا من رؤيتها لكن موجودة لا غير موجودة موجودة اذا بصرنا محدود كذلك ذاكرتنا محدودة في أشياء تذكرها في أشياء ما تذكرها اذا أعطانا الله قدرة وسمعا وبصرا وذاكرة وعقلا لكن بحدود فالشريعه قد تأتي بما تحار به العقول لا لنقص في الشريعه ولكن لنقص في العقول ولذا جاء بالتسليم سلم حتى لو عقلك ما استوعبها سلم هذا شرع الله تبارك وتعالى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 قال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة يعني ما ترك شيء ما علمكم إياه قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا نستقبل الشمس ولا نستقبل القبلة في غاط ولا بول يعني بفخر مو مستحيل رضي الله عنه فالقصد أنه هذا الدين شامل علم الناس كل شيء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 اختلاف الحديث وهي رسالة طيبة الشيخ شنقيطي دفع توهم الاهام فيما دفع الاضطراب عن ايات الكتاب طيب دفع الإهام والاضطراب عن ايات الكتاب يقول لا يوجد أي آية تعارض آية أخرى وجاب الآيات التي يظنون فيها تعارض مع آيات أخرى وبين الصحيح كذلك الأحاديث هناك كتب سمع اختلاف الحديث لابن قتيبة والشافعي وغيرهما كتب بس تجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة ابدا أو يكون أحدها منسوخ والثاني ناسخا أو يكون أحدها صحيح والثاني ضعيفا المهم أنه لا يمكن أن يتعارض شيء مع شيء في شريعة الله تبارك وتعالى الوسطية اعتدال لا افراط ولا تفريط اعتدال في كل شيء نعم قال وأثمرت هذه الخصائص الثمار التالية أولا تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرقل المخلوقين هذه لو لم تكن هذه يكفي عندما تكون عبدا لله تبارك وتعالى تتحرر من عبودية المخلوقين تتحرر خلاص أنا ربي الله بس لا أعبد إلا واحدا ولا أدعو إلا واحدا ولا أخاف إلا من واحد ولا أرجو إلا واحدا انتهى الأمر خلاص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 قال لو علمت أن النار بيدك لاتخذتك إلها لو علمت أن النار والجنة بيدك لاتخذتك إلها لا من منك أنا. أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى قال وتحقيق الاتباع والانعتاق من البدعة والمتدعين اتباع صح؟ أخذ. ما صح مع السلامة. بس تحقيق الاتباع هذه ثمرة طيبة جدا كذلك الراحة النفسية والطمأنينة إنسان يرتاح نفسيا انت اذا علمت ان كل شيء بيد الله خلاص ترتاح نفسيا والله ليس بظالم سبحانه وتعالى والله يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم تطمئن انت لا يصار عند انسان زين خاص مصيرك عنده يفصلك مثلا يطردك يسجنك اي اي اي قضيه من القضايا هذه طيب مصيرك عنده تبدا تخاف أخاف حكم وهو معصب ما ما عرف الصح اخاف قصروا عليه أخاف عشان ربعه أخاف عشان الدافعين أخاف... له اخاف ولا لنا لكن إذا صار أمرك بيد الله الحكم والعدل الرحيم الودود سبحانه وتعالى ما تخاف خلاص اللي إذا أنت غلطان الميدنت ما أنت غلطان ما تخاف أبدا طمأنينة وراحة وسكينة طالما أمر بيد الله خلاص يختار لي الله ما يشاء سبحانه وتعالى فتحدث هذه الطمانينه كذلك القناعة الفكرية والسلامة للخرافة شوف أنتم العلم تشوفون هؤلاء الذين يذهبون إلى المخرفين والسحر والمشعوذين يقعد عنده وكذا حدثني أحدهم عن صديق الله يقول هو أظن يا دكتور يا أستاذ دكتور يا طبيب يعني شغلة يعني عند الناس حيلة يقول اضطررت أن يروحك ساحر مش عود لعب فيني لعب قاعد طايق محتقر نفسي يعني شو أنا قاعد عند هذا الدجال قاعد يلعب علي وكذا بس يقول أنا مطر مو مطر طبعاً بالقضية. يعني هو يظن أنه مطر يعني عشان يبي يعرف زوجته شو قايل عنا بدي كذا المهم القصد إنها صور واحد بهالعلم بهالمستوى ها يروح حق الخرافة ليش ما في عقيدة فالعقيدة الإسلامية تحررك من الخرافات ولا تلتفت لهؤلاء المشعوذين ولا تعتبرهم ولا تعطيهم قيمة أصلاً ولا تخافهم.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 يكثر عندهم الانتحار لماذا معناه يعني مرتاحين ماديا بس خلاص مللت نفس لمت هالحياة هذه بس طيب وبعدين تكرار نفس الحياة نفس الروتين بعدين بس بعدين متخلى مرتاحين خلاص يلا وتلك تفسر نسبة الانتحار عندهم عنهم مرتاحين ماديا ليش لأن الروح خالي خاوية ما فيها شيء لكن المسلم الروح أقوى من البدن عنده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 والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم بارك علينا محمد هل يجوز استخدام الطعام للعنايه بالجسم والشعر مثل الموز والعسل لا باس ان شاء الله تعالى لا باس ان يستخدم الليمون او العسل او جوز الهند او كذا لعلاج الشعر او علاج البدن او هذا ما في باس ان شاء الله تعالى انتشرت الفتره الاخيره بعد وفاه اي شخص يرسل اهله رساله مشروع ما شنو باسمه لكل معارفهم واصدقائهم فهل هذا من البر والله اذا كان اقاربه يصنعون ما في بس ان شاء الله تعالى يصنعون له مشروع من باب يعني بعد وفاته ينتفع به لا باس ان شاء الله تعالى اما ان يعلن بتويتر يلا اللي عرفه واللي ما يعرفه نبي نسوي مشروع لفلان مش لا ما صح هذا ولا تخرجوا الناس يبادر بنفسه لا باس اما ان تكون سنه هكذا في الممات ما واحد سوى الطريقه هذه غلط حكم قول لا حرمك الله الأجر بدل جزاك الله خير ما فيه تنويع تنويع جزاك الله خير لا حرمك الله الاجر بارك الله فيك نفع الله بك كلا ما في باس انشاء ذكرت أن كل شك بعد انتهاء العباده لا يلتفت اليه طيب كيف اذا علمنا أن القبلة كان خطأ. كانت خطا بعد انتهاء الصلاه هل تعاد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 لأنها الصوب القبلة، صلى حتى ما تصح الصلاة حتى لو قبلة صحيح ما ما يجوز الإنسان يصلي بهذه الطريقة لابد أن يسأل أين القبلة طل مدري شيء يسأل الحين التلفونات الحين فيها معرفة القبلة فإذا أصاب القبلة شاف صحيحة بس مقصر لكن القبلة غير صحيحة ما تصح الصلاة فهنا في تقصير إذا الإنسان قصر في السؤال أو كذا أما إذا ما قصر في السؤال سأل أو غلب على ظنه أن القبلة بهذه الجهة وصلى لا, لا شيء الصلاة صحيحة شواء تعالى أما إذا قصر في السؤال وفي معرفتها لا يحاسب على هذا وهذا تنبيه للذين يصلون في الطائرة خاصة يتكلم عن الفريضة وليس النافلة النافلة أمرها سهل القبلة ولا غير القبلة لكن في الفريضة لا بد أن يتحرى في الصلاة القبلة يسأل المضيف أين القبلة الآن إذا ما يعرف القبلة يقول يطلع للخريطة يشوف وين السعودية مثلا خلاص هذا اتجاه القبلة وهكذا فالمهم أنه إذا بذل السبب وعجز عن معرفة القبلة يصلي على غلبة الظل إذا كان يعني يضيق عليه الوقت أما إذا كان لا يستطيع أن يسأل وهو قصر في السؤال ما يبي يسأل لا ما يجوز هنا قالت لي إن صمام القلب الذي يركب لقلب الإنسان هو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 في الجنه نعم الله تبارك وتعالى يقول, يقول يقول على الابناء هل يتبعون اباءهم في نفس الدرجه في الجنه تكمل اي شنو حق الرسول لا <تصفيق> طيب يقول طيب الابناء يتبعون اباءهم والآباء يتبعون اجدادهم هكذا الله تبارك وتعالى يقول والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لا في مانع الله تعالى ايه ايه ما في معنى طيب نقف هنا شهر ثاني عندك والله الصحيح ان الدم نجس لكن يعفى عن يسيره الشيء اليسير نقطه والبثره وهذا يعفى عنه كما قال النووي بالاجماع اما الدم السائل إلى نجس الضرورات هذه المعارك لها ضروره هذه الانسان إن في المعركة يكون أصاب ثيابه الدم وصلى بها هذا ضرورة لأنه يصلي يقدر يطلع المعركة ولا عنده يبدل ولا عنده شيء فهذه ضرورة هنا فالضرورات تبيح المحظورات على هو طبعا الصوت واضح هذا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال رجل يجد في بطني شيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فرغره البطن وهذا وكأن خرج شيء وكل هذا لا يضر كذلك بالنسبه للنساء اللي هي الهوى اللي يخرج من فرج المراه كذلك هذا لا ينقض الوضوء ولكن ينقض الوضوء الفساء والضرط هذا الذي ينقض الوضوء أما حركة البطن وهذا كلها لا تنقض نعم هو قبلك سؤالك عندي سؤال يا سؤال لو شيء خاف يمسل وبدا بدا بدات تصلي في صوب المسجد ولا لا تصلي تحت المسجد اذا كان في غير وقت النهي لان هناك اوقات نهي اوقات النهي اللي هي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس تشرق ثم ترتفع قيد رمح اللي هو ربع ساعه تقريبا بعد الشروق وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا وقت نهي والذي عليه أكثر اهل العلم أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي تجلس وذهب بعض اهل عمكة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنك إذا دخلت المسجد في وقت النهي تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس وهذا أقرب انك تصلي ثم تحضر الدرس هذا وقت النهي أما إذا كان غير وقت النهي مثل الحين درسنا الضحى لا تصلي قولا واحدا لا ما نقول آثم لكن تركت السنة اسباب ايه اي نعم ذات الاسباب نعم. اي وقت النهي هذا اقرب والله تعتبر تعتمد ذات الاسباب تصليها اي نعم بس باخر سؤال يلا لا تغسله يقول عندي ثوب فيه دم يسير هل يجوز ما يجوز تصلي فيه تغسله او تصلي بغيره اذا ناسي اذا ناسي وما دريت عنه نفسك صحيحة صحيحه لكن إذا تذكرت اثناء الصلاه تقطع الصلاه خلاص صحت الصلاه اي نعم والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد رفعت يدك قول يلا تأخر لدق شوي لا عادي عادي ما يضر سم نعم واضح